الأخلاق وهائب من الله فتربيه الأطفال على الأخلاق الحسنة ألا تكون معينة على غرس هذه الأخلاق أنا ما فهمت سؤال الأخ لكن الأخلاق نعم وهائب قد مر معنا بذلك الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم إن الله قسم أخلاقكم كما قسم أرزاقكم و كون الأخلاق مقسومه كون الأخلاق مقسومة لا يعني ترك بدل الأسباب تكتساب الأخلاق وايضا كون الأخلاق مقسومه بالنسبة للنشع والأولاد لا يعني ترك تربيتهم على الأخلاق بل لا بد من بذل ذلك وما من شك أن غرس الآداب والأخلاق في نفوس الصغار من الصغار أكبر عون. لثباتهم على الأخلاق الفاضلة والآداب الكاملة حال الكبر كما قال القائل وينشا ناشئ الفتيان منا على ما كان عوده أبوه وهذا أيضا يتطلب من, من الأب أن, أن, أن يتصف هو في شخصه بالأخلاق الفاضلة حتى يكون قدوة لأبنائه في الأخلاق أما إذا كان غير متصف بها أو مخلا بجوانب منها ثم يطالب أبنائه فقد يجد الابن شيئا من التناقض من حيث واقع والده ومن حيث ما يدعوه إليه ولهذا أبلغ ما يكون في تربية الأبناء على الاخلاق الفاضلة أن يكون الوالد لهم قدوة في ذلك ولهذا قال بعض أهل العلم في معنى قوله تعالى قو أنفسكم واهليكم نارا قال غير واحد من السلف منهم بن عباس رضي الله عنهما وغيره أي اعملوا الصالحات فيقتدوا بكم بالأعمال الصالحات فقوهم النار بأن تكونوا قدوة لهم نعم يقول هذا هل تجوز قراءة القرآن في الماء أو الزيت قراءة الماء في الماء والزيت الأصل في الرقية أن تكون أن يكون النفث على نفس المريض، على المريض نفسه يقرأ وينفث عليه هذا هذا الأصل وبعض أهل العلم ذكروا أنه لا بأس لو لو قرأ في ما يشربه المريض أو زيت يدهن به لا بأس به ذكر هذا غير واحد من من أهل العلم نعم.